في فضاء الكربلاء اش جاب السر الهام السرية اش جاب اش جاب السر الهام السرية اش جاب بيها حشان تزهق بابه الهام المجدية كربلة تعليتي يا صرح شامخ للسماء ابنيتي قعبة العاشق لبولي ام صفاتي الهام المجد يا كربلة تعليتي يا صرح شامخ للسماء ابنيتي قعبة العاشق لبولي ام صفاتي والشمس تسجد كل وقت بعتابة بعتابة كم تاج نحنة و كم سلطان هاي الملايين تزور برهان سيان الذي خدن وضح على واصبح شفاء لكل مريض ترابه تراب الذي يتوضى من دم حسين كحل الصباح يبر الرماد من العين تشم بضريحه للجنان الرياحين وكل من يزوره تسجل من احبابه لو مر تزوره يعدك لو هم ولو مصيبه عندك لا تضن خايب أبو اليمة يردك وتفوز من تهل دمع لمصابة ابتشي لا تبخل بالدمع من عيناك يحسين قل لهم نلأزل حبيناك عالعهد والآخر نفس عاهدناك نمشي الدرب لوب الدرب سلابة امشيانا الدرب درب ليحبك مخطور نرهب الموت ونعتني ليك نزور قربان لزيارتك قدمنا نحور والموت لجلك لا تظن نهاب منهاب يحسين المنايا لجلك بمحبتك لو ألف مرة نهلك يحسين للجنة محبتك مسلك وما يريد مهضوم اللي يدقها البابة وما يريد مهضوم اللي يدقها البابة